وتعليمهم و إ ي ق ا ف سيل ا ل ه ج ر ة والمسح على جراحاتهم وفتح الطرق أ م ا م ه م ليس ش ج ا ع ة و إ ن م ا دم غريب جديد يدخل, يدخل الجهاد فيحوله من قتال قوم إ ل ى جهاد إ س ل ا م ي عالمي ع ق ي د ة إ س ل ا م ي ة مقابل ة ا ل ع ق ي د ة ا ل ش ي و ع ي ة ا ل م ل ح د ة ولقد اذهلني وانا اظن كنت اظن ان ابناء ا ل ج ز ي ر ة قد انتهوا بالطرف الذي ا غ ر ق فيه من خلال بحور المال اذهلني ان ارى ان ا ل ج ز ي ر ة تقذف بافضل فلذاتها و أ ن أ ك ث ر الشباب الذين قدموا إ ل ي ن ا من أ ب ن ا ء ا ل ج ز ي ر ة وحتى ا ل آ ن تقدم نجد و ا ل ح ج ا تقدم س ت ة عشر شهيدا كان آ خ ر ه م سقوطا ب ا ل أ م س هؤلاء الشباب سعد الرشود من نجد والله يحدثني القائد ا ل أ ف غ ا ن ي عبد المتين الذي ا تشيد معه سعد ا ل رشود قال والله لقد جاء العالم ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن فوق ر أ سعد س ا ل رشود عبد الوهاب الغامدي وقد يستشيد في خ ن د ق واحد ف ب د أ جسد سعد ا ل رشود يرتجف عندما سمع ا ل ق ر آ ن بعد ثماني عشر ة س ا ع ة من ا ل ش ح ا ب والنور يخرجوا ل ي ل ة الاثنين والخميس من قبري سعد الرشود ل أ ن ه م ا كانا يصومان الاثنين والخميس ولم يصدق العرب هذه القضايا من أ ف و ا ه ا ل أ ب غ ا ن وذهب أ ب و داود من الاخوه العرب وحرف بجانب قبريهما ليرى النور في ا ل س ا ع ة الحادي عشر إ ل ا الرب ل ي ل ة الاثنين يصعد من قبريهما إ ل ى السماء ثم يعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى قبريهما ابو حفص ا ل أ ر د ن ي وزنه ثمان كيلوغرام واربعين كيلوغرام سنتان وهو في داخل ارض ل أ في د ا خ ل ا ل ه ويسقط في م ع ر ك ة جازي هذه في شوال الف واربعمئه ستي قبل ب ض ع ة أ ش ه ر يقول لي شاكر الزنداني ش ا ك ر ك شيخ عبد المجيد الزنداني كنت بجانبه, كنت بجانبه عندما سقط ف ر أ ي ت على وجهي غبار ابيض فقدمت ل ا م ص ح الغبار ا ل ع ب ي ض والتراب عن وجهه واذا بالتراب نورا وليس على وجهه تراب ابيض ابدا استنار وجهه كالبدر قال حملناه في القطيفه ا ل ب ا ك س ا ل ي ا ب ا ن ي ة هذه فنهال علينا الرصاص من كل مكان وتركنا ج ث ة أ ب ي حفص فوقع ساجدا وعودنا إ ل ي ه في اليوم ا ل ت ا ل ي وتعلمون أ ن الميت بعد ساعات يتحول إ ل ى قطع من الخشب الجامد قالوا والله وجدناه كانه نائم تتفنى أ ط ر ا ف ه كالنائم ودفناه ويشهد ا ل أ ذ غ ا ن على أ ن النور يخرج من المكان الذي سقط فيه شهيدا في شام ابن الدكتور عبد الوهاب الديلمي وزكريا أ ب و هنود من فلسطين س ق ط شهيدين في ا ل م أ س د ة التي سميناها م أ س د ة ا ل ع ن ص ا ر مكان يتجمع في ه بعض ا ل ا خ و ة العرب يرابطون وسميناه م م أ س د ة ونحن نردد مع حسان رضي الله عنه من سره ضربا يمعمع بعضه بعضا ك م ع م ع ة ا ل إ ب ا ء المحرق ي ف ل ي أ ت ي م أ س د ة تسمي سيوفها بين المزاد وبين ج ب ع الخندق ي سميناها م أ س د ة ا ل أ ن ص ا ر م أ س د ه اي مكان ا ل أ س و د ونحن أ ن ص ا ر لهذا الشعب ا ل أ ب ي المجاهد أ ق و ل استشهد قبل شهرين فقط أ و ل ا المسك يخرج من د م ا ئ ه هذه ر ا ئ ح ة المسك التي تخرج من الدماء لا تعد ولا تحصى سواء من الشباب ا ل أ ف غ ا ن أ و من الشباب العرب ولقد ر أ ي ن ا ه ا و ا ض ح ة من الشباب العرب فاحت الريح تعبق في ا ل أ ن و ف كالمسك والافغان يعرفون من المغمى عليه الجريح انه استشهد من ر ا ئ ح ة المسك عندما تفتوح ر ا ئ ح ة المسك يدركون ان روحه قد ف ع د ت لبارعها ثانيا النور يخرج من قبورهم قبر هشام الديلمي وقبر زكريا ابو هنود وقد دفناهم فوق موقع كالماسده سميناه ا ل ي ر م و عبد الله المصر استشهد معنا في واحد شوال فقدنا جثته ظننا أ ن العدو قد أ ث ر في ا ل م ع ر ك ة أ و أ خ ذ جثته ووجدنا جثته في اثنين ذي ا ل ق ع د ة وجدناه كما هو كما قال جابر ما ر أ ي ت فيه شيئا عن والده رضي الله عنه ما ر أ ي ت فيه تغيرا إ ل ا هنيه في طرف أ ذ ن ه وما تغير في ه إ ل ا ه ن يقفر بامتي ف ر غ ب د الله و ع ب د الله وجدناه ي ت ث ن ى ك ن ا ي ب ع د ش ه ر ويوم ووجدنا د م ه ل ا ز ا ل ل ا زيجا و ا ل ق ض ا ي ا كثير ة ا ل ح ق ي ق ة يعني هؤلاء يعني واحد منهم ترجمه حرفيه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس رجل آ خ ذ بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع ه ي ع ة أ و ف ز ع ة طار إ ل ي ه ا يبتغي الموت مضانه يبحثون عن الموت ولا ي ب ك و ن إ ل ا إ ذ ا منعتهم من الاشتراك في ا ل م ع ر ك ة إ ذ ا منعتهم من الاشتراك في ا ل م ع ر ك ة تجدهم ينحبون أ و ينتحبون ويعلو نشيدهم ك ا ل أ ط ف ا ل الصغار والنساء ومع ذلك حقق الله بهم الكثير الكثير ونرجو الله عز وجل أ ن يدرك أ و ل ا أ ن تدرك أ ج ه ز ه ا ل أ م ن في البلاد ا ل ع ر ب ي ة على أ ن هؤلاء ح ص الحص... م ه ا الحصين وركنها الركين وهم أ س و د ه ا ليوم ك ر ي ه ة وسداد ث غ ر لا يتوجس منهم خ ي ف بعد أ ن قطعوا آ ل ا ف ا ل أ م ي ا ل من أ ج ل ا ل ش ه ا د ة للدفاع عن أ ر ض مسلمه لم يعرفوها من قبل فهل يمكن لهؤلاء أ ن يضنوا بدمائهم أ و يبخلوا ب أ ر و ا ح ه م دفاعا عن أ ر ض ه م أ و دفاعا عن الحرمين إ ن كانوا من ا ل ج ز ي ر ة أ و دفاعا عن بيت المغرب إ ن كانوا من فلسطين إ ن العقل والمنطق والشرع وكل هذه تقول إ ن هؤلاء هم المرشحين إن ه ؤ ليقودوا ا المرشحون ء هم ل م ع ر ك ة اذا تهددت البلاد واقبل الفساد ن ر ي د من اخواننا الفلسطينيين ان يعودوا م ر ة اخرى الى صوابه ويثوبوا الى رشده ويدركوا ان هذه ا ل س ا ح ة م ف ت و ح ة ل ل إ ع د ا د وانها افضل مكان ل ت ر ب ي ة جيل للجهاد يجب أ ن يدركوا ان الذي تفوته هذه ا ل ف ر ف ة لا أ ظ ن ه يقاتل لا أ ظ ن أ ن الذي يجلس من بعيد يتهم الناس الذين يقاتلون أ و يجاهدون أ ن ه م قد خانوا ا ل ق ض ي ة ا ل ف ل س ط ي ن ي ة أ و تنكبوا جادتها او ا ع ر ض و ا عنها وهو ماذا يعمل نحن ن س أ ل ك يا اخي ماذا اعددت لفلسطين ماذا هل ربيت روحك هل ربيت جسدك هل تدربت على تحطيم حاجز الخوف الذي في اعماقك هل انحلت ع ق د ة الخوف من المخابرات في داخل نفسك يكفي الجهاد ا ل ع ف غ ا ن ي فخرا انه حل ع ق د ة الخوف من ا ل م ق ا ب ر ا ت في نفوس الذين عايشوا هذه ا ل ت ج ر ب ة ا ل ض خ م ة والذين ساروا هذه المساره ا ل م ر ي ر ة والله الان عندما يقولون لي فلان من المخابرات ك أ ن ه م يقولون لي ابو تمام يمدح ا ل م ع ت ص د انتهت ا ل ق ض ي ة انتهت حلت عندنا ع ق د ة المخابرات فحلت عندنا جميع العقد ع ق د ة المخابرات التي أ ص ب ح ت شبحا رهيبا يطارد الدعاء في منامهم ويقض عليهم مضاجعهم ويؤرق أ ج ف ا ن ه م انتهت هذه ا ل ع ق د ة يا إ خ و ة قلوبنا ارواحنا م ع ل ق ة بفلسطين م ع ل ق ة بالاسلام فوق الارض المباركه ونحن ان ضربت دوننا الحدود او وضعت في ايدينا القيود ف ت ر ة من الزمن فاننا عائدون باذن الله باذن الله راجعون الى فلسطين وعندها يدرك الذين يتهمون اليوم أننا ولكن ا ل ه ما الله ف ي ل ما غ لم يكن في ا ل ح ق ق ي ة ل ي س ل د ي س ؤ ا ل م ع ي ن ولم ك ن أ ن ك ا ل د ع الاسلام ء م ل ء والاستخبار ا ت غفر الله ردهم الله إ ل ى دينه ردا جميلا ونرجو الله عز وجل أ ن يتوب عليه هم يحاربون الله ولن يستطيعوا هم يقاتلون القهار الذي لا يعجزه شيء في السماء ولا في ا ل أ ر ض مضيلة الله عبد عزام سؤالي ما هي مواصفات ا ل ج م ا ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة كما جاءت في ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وكما يحتمها الواقع والتي يجب على الشباب أ ن ينضوي تحت رايتها أ و يعينها إ ل ى جعل كلمه الله هي العليا م والمساعدة ا ل ج م ا ع ة ا ل م س ل م ة أ و ل ا نريد أ ن نركز ؤ ك د أن على ح ق ي ق ة لا يوجد في ا ل س ا ح ة ج م ا ع ة إ س ل ا م ي ة و ا ح د ة تستطيع أ ن تقول هذه ا ل ج م ا ع ة ا ل م س ل م ة والخروج عليها يعتبر إ ث م ا أ و جرما أ و قلعا ل ر ب ق ة ا ل إ س ل ا م من عنق كل الجماعات التي تعمل في ا ل س ا ح ة جماعات إ س ل ا م ي ة مجموعها إ ن شاء الله يكون ا ل ج م ا ع ة ا ل م س ل م ة ا ل ج م ا ع ة ا ل م س ل م ة التي في ذ ه ن لابد أ ن يكون لها قياد ومنهاج وجند ا ل ق ي ا د ة عندها علم بالشرع و ع ق ي د ة واضح توحيد ا ل ا ل و ه ي ة توحيد ا ل ر ب و ب ي ة توحيد الاسماء والصفات هذه يجب ان تكون و ا ض ح ة لدى ق ي ا د ة ا ل ج م ا ع ة المسلمه يجب أ ن يكون في ذهن ا ل ق ي ا د ة ا ل م س ل م ة أ ب ع ا د ا ل م ع ر ك ة ا ل ع ا ل م ي ة عليه و أ ن ا ل ق ض ي ة ليست حربا على م ج م و ع ة م ع ي ن ة فقط إ ن م ا هي حرب على ا ل إ س ل ا م يجب أ ن يدركوا أ ن ه م يجب أ ن يستغلوا كل ذ ر ة خير في نفوس هذه ا ل أ م ة ا ل م س ل م ة يجب ان يدركوا على ان الحرب التي تشن على اي مجموعه م س ل م ة والتي لاقتها ا ل ح ر ك ة ا ل ا س ل ا م ي ة الام سواء في مصر او سوريا او تونس او العراق او ليبيا او غيرها انما هي حرب على الاسلام ذاته وانما هي ر أ س ا ل ح ر ب ة وهي التي تلقت الصدمات يجب ان تتجاوز ا ل ق ي ا د ة ا ل ا س ل ا م ي ة ل أ ي م ج م و ع ة م س ل م ة تعمل في الميدان تتجاوز حدود الاثره الذاتيه فتستعلي على الهوى وتنجو من ا ل ش ه و ة الهوى و ا ل ش ه و ة الذي يجعلها ص ا د ر ة وعلى يقين ليكونوا ا ئ م ة في الدين والصبر واليقين هما عماد ا ل ا م ا م ة في الدين كما يقول ابن القيم ثم يتلو ا ل آ ي ة وجعلناهم ا ئ م ة يهدون ب أ م ر ن ا لما صبروا وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يوقنون ف ا ل ش ه و ة هي التي تجعل ا ل إ ن س ا ن لا يصبر والشك والهوى, والش... والهوى هو الذي يجعل ا ل إ ن س ا ن لا يتيقن ولذلك لا بد من الصبر واليقين حتى تصبح ا ل ق ي ا د ة إ م ا م ه في الدين يجب أ ن تتجاوز ا ل أ ث ر ا ل ذ ا ت ي ة وتتجاوز الحدود ا ل ج غ ر ا ف ي ة لا يجوز أ ب د ا أ ن تنظر ق ي ا د ة أ ي م ج م و ع ة م س ل م ة إ ل ى العمل ا ل إ س ل ا م ي أ ن ه ينتهي بحدود جبل أ و ب ن ه ا ي ة واد وتحصر اهتمامها خلال ب ق ع ة ص غ ي ر ة لا تتجاوز ع ش ر ة آ ل ا ف أ و عشرين أ ل ف كيلو متر مربع إ ن هذا الدين دين الله عز وجل وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أ ر ج ا ء ه من لب أ و ط ا ن ي والهند لنا والصين لنا والعرب لنا والكل لنا أ ض ح ى ا ل إ س ل ا م لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا دستور الله لنا دين أ ع د د ن ا القلب له سكنا يجب أ ن تتجاوز الحدود ا ل ج غ ر ا ف ي ة وتتجاوز ا ل ا ث ر ة ا ل ذ ا ت ي ة التي تمزق ا ل ج م ا ع ة و ت س ت ت ه ا وتجعلها نابا لمطامعهم واهوائهم ويجب أ ن تتجاوز كذلك ا ل ج م ا ع ة الحدود ا ل ح ز ب ي ة التي تجعل ا ل إ ن س ا ن أ س ي ر ا بين م ج م و ع ة من الناس لا يريد أ ن يقدم الخير للاخرين مهما علوا ولا أ ن يعترف بالحق من أ ن ا س صادقين مهما كانوا مخلصين فلو خرج الحق من أ ي فم لا يتقبلونه إ ل ا من خلال ه إ ل ا من خلال د ا ئ ر ة ا ل ح ج يجب أ ن تدرك ق ي ا د ة أ ي مجموعه م س ل م ة أ ن ه ا ليست هي ا ل و ح ي د ة في الميدان و أ ن هنالك مجموعات أ خ ر ى تعيش في ا ل س ا ح ة و أ ن هذه المجموعات كلها هي ع ب ا ر ة عن جداول تصب في نهر ا ل إ س ل ا م العظيم الذي نرجو أ ن ي س ت د وياخذ الكفر من وجهه والذين لا يتجاوزون هذه القضايا الثلاثه ا ل ق ي ا د ة ا ل إ س ل ا م ي ة ل أ ي م ج م و ع ة لا تتجاوز الاثر ا ل ذ ا ت ي ة ولا الحدود ا ل ج غ ر ا ف ي ة ولا الحدود ا ل ح ز ب ي ة ستبقى تدور في د ا ئ ر ة ض ي ق ة دونها ا ل أ م ل العظيم الذي يحقق لهذا ا ل إ س ل ا م النصر ولتعلم أ ي ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة على أ ن ه ا لا تستطيع أ ن تحقق وحدها قيام د و ل ة إ س ل ا م ي ة أ و بناء مجتمع مسلم في أ ي مكان إ ن حرب الدول والطواغيث والكيد العالمي لا يمكن ل ح ر ك ة إ س ل ا م ي ة م ع د و د ة في ا ل أ ف ر ا د و إ ن كانت ص ف ة ا ل أ م ة أ ن تواصل جهادا طويلا أ م ا م ه ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة صاعق ويفجر طاقات ا ل أ م ة يفجر البر والخير فيها ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة ع ب ا ر ة عن رواد وقوات يوجهون ا ل أ م ة و ل ي أ خ ذ و ا مثالا واقعيا من الجهاد ا ل أ ف غ ا ن ي كانت ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة فيه هي ع ب ا ر ة عن الصاعق ا ل ب ا د الذي أ ش ع ل طاقات ا ل أ م ة وفجر ينابيع الخير والبر في أ ع م ا ق شعب واستمر الشعب يقدم التضحيات أ م ا ابناء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة فقد ل سقط معظمهم على الطريق شهداء وواصل الشعب جهاده وبقي ابناء ا ل ح ر ك ة ا ل إ س ل ا م ي ة موجهين وروادا وقوادا اعلموا لتعلم كل مجموعه م س ل م ة اذا حاربت ايه م ج م و ع ة اخرى انما تحارب الاسلام وتعيق انتصاره وتقف امام تقدمه عقبات نحن كل الذين يعملون في الميدان الاسلامي كل واحد عنده شيء من الخير وكل واحد عنده شيء من البر يقدمه ل ن ص ر ة هذا الدين و أ ن ا أ ش ب ه ه كبستان فيه ثمار م خ ت ل ف ة هذا طعمه حلو وهذا طعمه حامض وهذا طعمه بينهما وكل إ ن شاء الله يقدم شيئا من الخير فلا تجعل بعض السيارات ا ل إ س ل ا م ي ة نفسها خناجر تطعن به ج ن و ب ا ت هذا الدين و تغرس به في أ ع م ا ق ك ب د ه و في ك ب د ه يا ايها الاخوه والله إ ن ي أ ح ز ن كثيرا عندما أ ر ى هذا ي ع ي ب على هذا وهذا ي تتبع ع و ر ا ق هذا وهذا ي كيبل هذا والكل يعمل في الميدان وحسبنا الله ونعمل ا وكيل و... أ ي ه ا الاخوه